قدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه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 ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرطون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا عبدنا وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ الْنَّذِيرِنَ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ وَجْهَدْنَا أَبَا أَنَا وجدنا آباءنا عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال ولو جئتكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فاتقننا منهم فاظر كيف كان عاقبة المكذبين قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون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 لا يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبِأَسَى القَرِينَ وَلَيَخَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ إن ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي الظَّلَالِ مُبِينٌ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم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 لَمَّا أَسَفُون أَن تَطْمَئِنَّ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا قُرِئَ بِن مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا من أولئكة في الأرض يخلبون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولن ناجا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 اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ولوا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغته وهم لا يشعرون قل اخل لا يوم اذ هم بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الْأَعَزِيزُ قلن الله فإن يأثكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون